وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أنرو إلا ليعبد الله مخلصين له الدين حنفاء حنفاء ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والملشكيين في نار جهنم في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية